بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على المبعوث ر ح م ة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم احينا على سنته و أ م ت ن ا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده ش ر ي ف ة ش ر ب ة لا ن ض م ا بعدها أ ب د ا اللهم أمين أ ع ز امين ل ش ا ه د السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد عليكم ورحمة في أ ي ه ايها الأخوة المباركون لقد وعدناكم لقد ونحن نتحدث ف حلقة نزول ل بن عيسى ع مريم ي ل ل س ا م أن نفرد ح ل ق ة خ ا ص ة عن هنا ثلاث آيات عظام خ ر و ج يأجوج ومأجوج وبعد ذلك طلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ا ل ش م س من م غ ر ب ه ا وبعد ذ ل ك خ ر و ج الدابة وها ن ح نفي ب ض ل الله سبحانه وتعالى و و ت ف بما وعدناكم به ومعنا في هذا ومعنا اللقاء فضيلة الشيخ في فضيلة صالح بن عواد المغامسي إ م ا م و خطيب مسجد قباب المدينه المنوره حياكم ل ل حياكم الله عليه وفضيله ح د ي يأجوج ث عن من ومأجوج كما ا ل ل عز ع وجل ل ي ن ا وأعاننا ع ل ى أن ن ل ب ي ما ومأجوج من وعدنا يأجوج نتعرف على نريد أن به حيث خ ل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ق ت ومهيتهم ه منهم الله م وبعده ياجوج ماجوج ا ل أ ص ل أ و الظاهر أو م انهما عليه العلم أهل أكثر أ قبيلتان عظيمتان مد الله جل وعلا لهما في العمر وكثر لهما في النسل و أ ن ه م ينتسبون إ ل ى يافث ا بن ا لوح ونحن عليه السلام له أ ر ب ع ة أ ب ن ا ء على المشهور حام وسام ويافث وكنعان أحد هؤلاء الأربعة هؤلاء غرق ب ص القرآن قال ربنا فكان من المغرقين فبقي ثلاثة فبقي من فعلى ظاهر ا ل ق ر آ ن آ ي ه الصفات وجعلنا ذريتهم الباقين ما من、مم. احد الا وينتسب الى احد هؤلاء الابناء ل الى م ش ه و ر عند أ ثلاثه ل ل جلج الطبري وعليه ع م من واختاره أ ك ر أ ل العلم قبائل أنهم أن يجوج ومعجوج ينتسبون والأخذ نقل عن كعب ا ل أ ح ب ا ر من كعب الاحبار أ ح ب ر قبل أن نقول قوله كعب ل أن أ ا يهودي من اليمن أ س ل م في زمن أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب كنيته أ ب و إ س ح ا ق ولكثره علمه سمي كعب ا ل أ ح ب ا ر و إ ل ا اسمه كعب بن ماتع الحميري من يهود اليمن أسلم في زمن عمر في وعرف بالعلم والتقوى ومشهود له ب ا ل ع د ا ل ة نزر يسير من مروياته لم يقبل لكن أ ك ث ر ما ذكره كان مقبولا عند العلماء وهذا النزر اليسير ليس معناه أ ن ه كان يختلق الكذب و إ ن م ا ربما روى شيئا لا يقبل ف أ ص ب ح في ح ا ل ة نقله أ ح ي ا ن ا ممكن ان نقول إ ن ا ل م ر و ي ة نفسها م ك ذ و ب ة لكن لا نقول إ ن كعبا هو اختلق الكذب الكلام فيه طويل ل قال لأصحاب الشأن لكن من حيث الجملة هذا هو كعب بل... كعب الأحبار كما كعب كعب من هذا الأحبار ق حيث ي هو و و أ ن ا أ ر ي د هنا فقط للبيان لا للتبني يعني لا أ ت ب ن ى القول ولا أ ؤ م ن به لكن أ ق و ل ه ل أ ن ن ا هنا في مجلس علمي يقول إن آدم عليه يعني عليه السخوي وقع فخلق قبائل أجوج ومأجوج المعروف السلام احتلم فاختلط بالأرض على الاختلاط السلام التراب الله المحدث إن منه منه من من آدم آدم ماءه ما ماء مع رحمه هذا فأسف مال إ ل ى هذا القول بطريق أ خ ر ى يعني عبر عنه بقوله إ ن ه م إخوة ل ن اخوه من الأب إ ة لنا من الأب هو من و نفس نفسه معنى ك لنا ا م ف س معنى ك ل من تعب على الأحبار الرد على هذا م الاب ع ق ل و ل ل النقل لم ن من ق أما حيث ي ث ت البتة لا في كتاب من ما سنة وعن وعن هذا هو عليه إلا بدليل يخرجه عن ظاهره وعن أصله لا ولا والأصل إبقاء إلا شيء شيء في في بدليل كل على هذا واحد ا ل أ م ر الثاني عقليا وهذا أ ن ا أ ق و ل ه لو كان ما قاله كعب رحمه الله حقا لاصبح الفخر بياجوج وماجوج ل أ ن ه م أ ص ب ح و ا مثلهم مثل حواء خلقوا من اب من غير, من غير أ م ويكون هناك م ن ع ظ ي م و ا ل إ خ ب ا ر عن عظيم خلقهم فالله جل وعلا ذكر آ د م وذكر عيسى ب ن مريم وذكر حواء فهؤلاء ا ل ث ل ا ث ة آ د م خلق من غير أ ب ولا أ م وذكر حواء خلقت من اب خلق منها زوجها من غير أ م وعيسى خلق من أ م من ام دون أ ب وخلق باقي الخلق على التقسيم الرابع التي لا بد منها من اب و أ م سواء كان أ ب ا شرعيا أ و غير شرعيا يعني من ذكر و أ ن ث ى والمقصود لو كانت ح ا ل ة ي أ ج و ج م أ ج و ج وفخر、نعم. ودخلوا في التقسيم الكبرى التي افتخر بها عيسى من وجه وحواء من وجه、نعم. لكن ا ل أ ص ل كما قلنا نعود إ ن ى ما حررناه آ ن ف وهو أ ن ه م من نسل ي ا ف ث ا بن نوح نعم قد يكونون من نسل سام قد يكونون من نسل حام لكنهم قطعا إ ن س مخلوقون من أ ب و أ م مد الله لهم في العمر, في العمر كما حررت وكثره لهم, وكثر لهم في النسل هذه ا ل أ و ل ى بقينا قلتم ما هيئتهم صفتهم هيئتهم كذلك كما اختلف الناس فيهم في ه م في أ ص ل ه م اختلفوا هيئتهم وصفتهم في على أ ق و ا ل ث ل ا ث ة قول ينسب إ ل ى كعب نفسه رحمه الله وهو أ ن ه م قال انهم على ث ل ا ث ة أ ص ن ا ف صنف ضخام كشجر الارز أ ر شجر ز ل أ معروف ضخم المعروف يعني يعني شجر في لبنان وفي غيره يأتي واقف كبيرا جداً. هو أراد وفي واقف هو في جدا جدا لبنان يشبهها يأتي أن بهذا、يعني. و ص ن ف منهم أ ر ب ع ة أ ض ر ع ف ي أ ر ب ع ة أ ض ر ا و ص ن ف ق ا ل ع ن هم ك ع ب إ ن ه م يلتحفون انهم يفترشون أ ذ و ن ا ويلتحفون ا ل أ خ ر ى يفترشون أ و ذ و ا ويلتحفون ا ل أ خ ر ى هذا ق و ل م ن ق و ل كابنا ع ب ل أ ح ك و ل آ خ ر ي ن سب إ ل ى ا ب ن عبسر ا ص يلا وتعالى عن هما و ل ا أ ظ ن أ ن السند إ ل ي ي ص ح ي و و أ ن ه ق ا ل إ ن ه م ع ل ثلاثة ى أ ص ن ا ف ص ن ف شبر وصنف ن شبران و أ ط و ل ه م ث ل ا ث ة أ ش ب ا ر ولهم خ ا ل ب و أ ن ي ا ب ولهم شعور تقيهم الحره والبرد و ل م ش ع والبرد ر تقيهم ح ر و ا ل طبعا هذا مجرد, ذكر مجرد ذكره كما تعرف س يصيب د الرحمن ي ا ل إ ن س ا ن بالهلع والخالق و ا ل غ ر ا ب ة و لكن نعود ل ل أ و ل وقلت ن ان أ هذا ا ل أ ص ل عظيم إ ذ ا قلنا إ ن ه م من أ س ر يافذ بن نوح فهم في ط ب ي ع ة ا ل خ ل ق ة مثلهم مثلنا وهذا هو الحق ورد ن ك ث ي رحمه ر الله رد هذه ا ل أ ق و ا ل وقال إ ن ه لا يوجد أ ث ر ة من علم على ما قالوه وهذا هو الحق وقد قلت إن النسبة ان ل س ب كتب ة يعرف في النسبه ت ف س ي يروى ر ع كذا عن كذا وقد لا يصح النقل فأبدا لا يصح النقل عن ابن يروى يصح يصح وقد عن عن ع لكن فرق ما ي ن النقل وإنما إثبات و موجود وأنا مؤتما علميا في طيات الكتب وأنا هنا ل أ ن الناس إ ن لم تقل لهم أ ن ت ثم ق ر أ و ا ووجدوه قالوا إ ن الشيخ لم ي ق ر أ ه لا يعرفه لا يدري عنه、صحيح. لكن وجدنا نحن الحق الذي نبحث عنه لكن عندما يعرف الناس عنك أ ن ك قد بعون الله وفضله ورحمته احط علما ب أ ك ث ر ا ل أ ش ي ا ء أ و ل ا قناعه ت م تثق فيك ثم إ ن ه م يقبلون منك وإن كن كما هو معلوم يعني كما عدم العلم بالشيء علما بالشيء ليس بالعدم والإنسان يؤدب والإنسان ن فقل س ه ف لمن يدعي في العلم ف ل س ف ة حفظت شيئا وغابت عنك أ ش ي ا ء لكن نقول إ ن ن ا في هذا إ ن شاء الله على بينه ة من ربنا、نعم. فنقول ن إ من م نسل يافذ بن نوح وأنه لا وسيأتي لا قالوه يافذ يوجد شيء في مما ك ربنا الأحاديث هذا ا أدلة على ل أن من ن ي عليه ي صلى وصفه صغار الله وسلم فقال ل ا ع و كأن وجوههم ل المطرقة عراض الوجوه م ج ا عراض ن وهذه س م ة ل أ ه ل شمال آ س ي ا وشرقها م ع ر و ف م ع ر و ف ة م و ج و د ة فلا يعني من شابههم أ ن ه م هو ياجوج وماجوج لكن كما أن ان ا و العرب ا ن أمم خ ت ل ف ة ل ك ن السنه و ا ح د ة فنبي ا ل صلى الله عليه و سلم عندما قال انهم عراض الوجوه صغار العيون كان وجوههم المجان ا ل م ط ر ق ة المجان جمع م ج ن و هو الدرع فكان يطرق بالحديد حتى على الصفحيفه الحديد تنفرد وهذا ظاهر فيهم يعني يعني مطرق يعني الطرق فهذا ظاهر جدا في, في وصفهم ودراه يعني لا يمكن أ ن ي ن ك ا ر ه في وصف من في وصف من يشبههم أ م ا هم لم نراهم بعد إ ن شاء الله ما نراهم لم نره م بعد فهذا ما يتعلق من اختلاف العلماء أ ي ه ا ا ل أ خ و المبارك حول ماهيه ي أ ج و ج وماجوج إ ذ ن نخلص من هذا أ ن ه م بشر وانس ومقتضيات ا ل أ ح ا د ي ث كما س ي أ ت ي تدل على أ ن ه م مثلهم مثل سائر, مثلهم مثل سائر الناس、نعم. اذن خلصنا من هذا أ ن ه م قبيلتان من نوح بشر مثلنا أ ت ا ه م الله جل وعلا شيئا من ا ل ق و ة كما س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى نعم فضل الشيخ يعني نريد أيضا أكثر في هذا الجانب لأن لدينا اليوم ثلاث علامات سنتحدث عنها زلنا والسنة المصدران الرئيسان نود عن من علامات علم اليوم ومأجوج ما هم ومأجوج خلالهما ويأجوج ومأجوج يوم القيامة فضل في فيها أيضا استضاح الشيخ ثلاث الكتاب لكل الحديث هذا قضية يأجوج يأجوج ويأجوج خروج أكثر كيف سيكون هل هو من أ ه ل العمل ومن أ ه ل الحساب أ م هم مختلفون في أما الأول, الشقة الأول. القرآن فضل نجعل ج لك خ ر ا ع ل ى أن تجعل ب ي ن ن وبينهم ن ا ا ا وذكرت ب في ي سدة ل أ ء قال الله جل وعلا وحرام على ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا أ ن ه م لا يرجعون حتى إ ذ ا فتحت أ ج و ج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق أ و ل ما يستنبط أ ن ه م ا ع ل ا م ة ع ظ ي م ة من علامات ا ل س ا ع ة الكبرى بدليل واقترب واقترب رب الوعد فالوعد ازدلف يدل قول الله جل وعلا الحق الحق الساعة كلام العزة على قيام أي وهذا فهذا أنهما أن خ ر و ج ه م ان م أعظم أ علامات الساعة ت ن ي للآية ذو ا ل ملك صالح أتى المغرب ق ر ن ن ي أتى و أ ت ى ج وماجوج فهذا قالوا يدل ا ا ل ى انهم ل ي ا ب و ن ي قولا ومأجوج ما ع ر ف و ا من هم ياجوج وماجوج على أ ن ه يعرف ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض أ أي أرض ر ض ل أ اي ل ت ي ج ارض و و ن ه فيها م ا ل أ ر التي يجاورونهم فيها فهذا يفقهون عهد ذهني يدل عليه صحيح. لأن هؤلاء لا قولا. ذهبوا إلى شرق الأرض أو إلى غربها هؤلاء الاعتبار العقل لا قولا محالقون الأرض ديار الشمال أو إلى الجنوب يدل لأن إلى إلى إلى إلى شرق قرية يأكدون يسكنون صحيح قوم أو أو أو لكن ما معنى قولهم مفسدون في ا ل أ ر ض ذكر ابن الجوزي رحمه الله أ ر ب ع ة أ ق و ا ل في ا ل م س أ ل ة قول يقول و ه ذ انهم س ب إلى وهب ن أنهم ب ه رحمه الله أنهم قال كانوا يفعلون فعل قوم لوط هذا إفسادهم وهذا وإن كان هذا أنهم كان إفساد, إفساد. قال بعض العلماء كعطاء الخرساني أنهم كانوا يقتلون الناس وإن يسمى بعيد يقتلون بعض و ر ؤ ي عن مقاتل م ق انهم ت ل ا سليمان ن أ كانوا ي أ ك ل و ن الناس يعني و اكل ح د قال ي أ واحد ن ل أكل ن ا ا س و قال لا يقتلونهم قتل يعني حربا و آ خ ر قال يفعلون قوم ن حيث ل ف إفساد ظ يطلاق هذا يصح على و ه وهذا, وهذا لأن الإفساد كلمة فضالة. فضالة. بقي قول هذا القول هو أرجحها والعلم عند الله أنهم ذ ا الإفساد فضاضة القول والعلم كانوا يخرجون أيام الربيع قول يخرجون لأن كلمة عند بقي ل أ ن ا ل ز ر ا ع ة انذاك هي المصدر الرئيسي ل ل ح ي ا ة يخرجون أ ي ا م الربيع على أ و ل ئ ك الذين لا يكادون يفقهون قوله فلا يتركون شيئا أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه يعني حملوه معه. لا يتركون شيئا أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا, إلا احتملوه شيئا يابسا يتركون يتركون أخضر أخضر أرجح الأقوال يابسا معه وهذا القول وقد القتل عند المسألة المسألة غير ذلك مثل、القتل. قالوا ياجوج ذا القرنين إن و م أ ج و ج مفسدون في ا ل أ ر ض فهل نجعل لك خرجا على أ ن تجعل بيننا وبينهم س د وهذا يدل أ ن ه م كانوا يخرجون بين جبلين لأنه لا يتصور بناء سد من غير جبلين لم جبل جبلان قال بناء من يمكن يعني سيبقى من يكن ثمة جبل جبل ثمة جبلان يتورى يعني يتعاورانه ومكنني طرفيه فيه ما مفتوحا يتصور غير سيبقى ربي خير سد ثمة ثمة فاعنوني الصدفين الحديد إذا سوا أجعل بينكم بينهم、ردم. آتوني زبر حتى إذا سوا بين زبر ردم حتى قال العلماء ا حتى إذا ج ع ه نارا آتوني قال إفرق ي ه قطرة ا الردم اعظم من السد لكن جاء في ا ل أ ح ا د ي ث أ ن ه سد سمي سدل سمي ردم اختلاف ا أ ل ف ا ظ لكنه بنى بناء عظيما حال ة بين ياجوج و م أ ج و ج والخروج حالة هذا الردم <تصفيق> الذي بناه القرنين ما بينهم وبين الخروج الان ناتي ب ا ل س ن ة المبينه لما ل ي ق ب ل أن ت ا ل س ن ة هم ل ا ي ك د و ن ي ف ق هؤلاء و قولها ن اهل ا ل أ ر ض ثم بدا الحوار مع القرنين ه بيفقه عبر ليس ينطق قال لا يعني ك ا د و يفقهون قولا ن ي أ ف ه ا م ه م ب س ي ط ة بدائيين بالتعبير الدارج طبعا مما يدل على أ ن أ ف ه ا م ه م ب س ي ط ة أ ن ه م يرون هذا الملك العظيم وهذه الجيوش التي معه وهذه ا ل ق و ة ا ل ن ا ف ذ ة التي أ ت ا ه الله إ ي ا ه ا ثم مبلغ يقولون له يعني نعطيك له وصنع لنا هذا طبعا ما يخاطب العظماء والملوك بمثل ي هذه, هذه, هذه, هذه اللغه فهل نجعلك خرجا على أ ن تجعل بيننا وبينهم سدى لهذا قال لهم ما مكلني فيه ربي خير, خير. خير. ويش بتعطوني يعني يعني دي لفرق عظيم بينه、نعم. وبينهم وكأنه يريد أيضا هم أن يعملوا أيضا أن هم يريد فهو أ ع ي ن و بقوة لما علم أ ن ه لا عقل لهم ل ج أ إ ل ى أ ب د ا ن ه م <تصفيق> فجعل أ ب د ا ن ه م مسخره له ف ق ض ي ة اقطعوا الحديد اكسروا، ضعوا هذا، افعلوا ك س ر و وضعوا ا هذا ا هذه、نعم. يقدرون عليها ل أ ن ه م يؤمرون لا يصلح أ ن يكونوا مستشارين أ و أن ن ي ك و و امرين نعم. واضح نعم. لا يكادون يفقهون قولا بنى ذو قرنين السد عليه السلام طبعا السلام من باب انه من الصالحين يصح قول والسلام يوم لكن لا من أنه بها النبي عليه الردم جهش إله إلا、الله. وين ل ل ع ر ب من ش ر قد اقترب فتح ل ي و م من ردمي يا ج و ج وما اجوج وحلق يعني بين مقدار مثل هذا قالت يا رسول الله أ ن ا أ ه ل ك وفين الصالحون ا قال نعم إ ذ ا كثر الخبث يعني الفساد فهذا يدل على أ ن هذا الرجم الردم يعين على فتحه قليلا جاء حديث آ خ ر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يخبر عنهم قال إ ن ه م يحفرون كل يوم فيقول القيم عليهم و ه ذ ارجعوا دل على أنهم منظمون ا فستحفرون غدا فيعودون فيجدونه أ ش د مما كان عليه بقدره ة من؟ ن س ب ح ا الله、نعم. فلا يمكن أ ن يعجل الله ل ع ج ل ة أ ح د من خلقه إن كل شيء خلقناه بقدر ثم جئت على قدر يا, يا موسى. موسى لا يمكن يعني موسى مكث عشر سنين في أ ر ض م د ي ن يهيا ل ل ن ب و ة وهو لا يدري ولذلك يعني من لا يعرف ر ح م ة الله تجده عجل ومن يعرف ر ح م ة الله حقا يستسلم لربه والله اعلم حيث يجعل رسالته طبعا نبوة انقطعتك أننا تكلمنا في الفضل دون الرسالة المقصود ثم يقول صلى الله دون يقول وسلم حتى إذا بلغوا حتى مدتهم صلى عليه ثم في إذا ويخرجهم أ أن ر ا الله د ب يبعثهم ع يعني ث ه م ي ي ق و ل القيم عليهم كل شيء جعل الله له سببا、نعم. سبحان ل ل هذه تعودون غدا إن شاء الله ه ا ل م ر ة أ ل ه م ان يقول إ ن شاء, شاء الله مع أ ن ه طبعا كافر、نعم. ويستثني فيعودون فيجدونه كما تركوه بالامس, بالأمس. وهذا يدل على أ ن هناك ردم وسد لأن هذا الكلام النبوي هذا الصادق المصدوق يحمل ق ق ي ح على ت هذا لا مجال للمجاز هنا ولا لتأويله ولا ل هنا أ خ ه لا يفهم ب ل ع ر ب يقبل ة هناك ردم تاويل و لا يقبل, تأويل. ولا يقبل يعني اي صرف ه عن ظ ا ه ر ي ب أ ي حال ل أ ن ه ليست ل ف ظ ة أ و لفظتان أ و ثلاث نحن تكلم كامل تاما عن خبر كامل. تام. لو أ ن ك أ خ ل ل ت ب أ ي ل ف ظ ة فيه أ خ ل ل ت به كله、نعم. فيرون شعاع الشمس فلما يرون الشمس يحفرون فيخرجوا فإذا كفروا في غفلة الشمس قال الله الوعد الحق الذين ولنا بل كنا ظالمين ولهذا قال أهل العلم إن خروجهم قبل الساعة لذلك قول الله كما من خروجهم بزمن شعاع واقترب أبصار يا كنا هذا كنا واقترب الوعد يرون هي يسير فيخرجوا إن شخصة الحق قد فيخرجون ينسلون الله ي ق وهم ل حتى إذا فتحت إذا يأجوج ومأجوج و من كل حدب ينسلون من كل أ ك م ه من كل مكان مرتفع ا ل آ ن في, في العرف الوصفي ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان فيه ع ظ م ة ن ا ت ئ ة في الظهر عفو الله عنه عن الله كل مبتلى يقال له أ ح د ب لارتفاعها、مم. فالله جل وعلا يقول من كل حدب من كل مكان الكثرة جل يقول كل كل ينسلون يدلع يأتون مرتفع من من حدب وقد قال بن سعدي كلاما يدل على عقله وفهمه ق الله ا ل أعلم إن ك اعلم ن هذا ل س ر ت ه م أو آ ل ل ا ت سخرت ه ان ل ل أعلم ه إ كان هذا لسرعتهم أو ل ل آ او ت سخرت لهم ه ذ ا ا لالات ع م ل ح ح ق ي ا ن ف س ه في يجزم فيما يجزم الكلام ولا ا دل ل ق ر آ ن إنما عليه ت ؤ د ي أ ق و ا لهم إلى ف ه وهم من كل يمرون على يشربونها وعلى الزروع يأكلونها آتاهم الله و ينسلون يمرضون وعلى الزروع قوة م من القرآن البحيرات كل على أحد حتى إ ن الله يقول لعيسى ب ن مريم أ خ ر ج ت عبادا لي ليس ل أ ح د بهم يدان ف ا ل إ ن س ا ن العاقل الشيء الذي ليس له به يد لا يقاومه خلاص فيستسلم عيسى ويذهب إ ل ى جبل الطور هرز والله أعلم كيف أن الطور يكفي المؤمنين أنا ذاك لكن هذه الطور الطور عبادي أعلم المؤمنين أنذاك كيف يكفي إلى لكن أن يردها د خ ل ل قضية ا ب ك ة هنا يعيثون في الأرض ا في ف س ا ا يقول صلى ل ل عليه وسلم فيرمون ه س م م ه إلى السماء فيردها الله س م ا فيردها ا ء ل ل ا حمراء ظ الآن ا ل نبوي تعبير كهيئة د ما دم ما لهم قال فيها دم لأن ما قتلوا الفتن عياذا لأن بالله ي أحد بس د ه الله ا ح م ر ك ه ي ئ ة الدم فمن سفاههم ي قهرنا و و ل ن ق أ ه ل ا ل أ ر ض وعلونا أ ه ل السماء قهرنا أهل أهل الأرض وعلونا أهل السماء طبعا يعينهم بعد قوه ة ا ل ل كثرتهم يعينهم بعد قوة الله كثرتهم هذه ا ل ك ث ر ة بها يشربون البحار البحيرات ا والنهار ا ر ل ب ح و ا ل أ ن ه ا ر كل ما يشرب وكل ما يؤكل وتبقى الأرض نتنى من يعني يدخلون عروش نتنى بيت الآن يأتي أذنت بهد الأرض الآن هنا إذا الآن كل مسألة لي يعني الآن نسمع عظيمة وذهاب كراسي وزوال دول وذهاب حكم من يعني يرى ع ن ي ي بعين ت أ ث ي ر ه ا القنوات يظن أ ن هذا بسبب المظاهرات أ و الاعتصامات أ و الانقلابات وهو والله ليس بهذا البتة هذا بسبب دعوات دعوات مظلومين الله بهذا هذا البتة لا ليس يمكن بسبب أ ن يزيل الله أ ح د من ن ع م ة اتاه إ ي ا ه ا إ ل ا ب م ع ص ي ة جلبها على نفسه و أ ع ظ م ه ا ما كان يتعلق بحق المخلوقين الدليل هنا هؤلاء على كثرتهم وعددهم كيف يهلكون ببركه ة دعاء عيسى ع ي ل م ببركة دعاء عيسى عليهم فعيسى لا يغلبهم بالسيوف يغلبهم والقسي لا والرمح يغلبهم بالدعاء فيدعو الله عليهم ب ر ك ة دعاء عيسى تقتل هؤلاء كما أ ن د ع و ة المظلومين في السجون في المعتقلات、نعم. في مواطن الاسر أ س ر في, في ل مظلوم الذي تهلك الظالم الذي تهلك الظالم الله جل وعلا ب بيته أصحاب ي في هي هي ي و ت إذا أحد شخص م ع و ي سبحانه فلا يعقل أ ن ي أ ت ي إ ن س ا ن ظلما وبهتانا وجورا وضع تحت جلدين تحت كذا تحت كذا كل يوم يجلدونه على ظهره ويحصل ما يحصل ويحصل ما يحصل وهو يرفع دعوات انتذب هذا ه ل د ع و ا هذا ت سدى يتنافى مع س ن ة الله فالخلق ي والله يقول ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا المقصود حتى ي ت ع ذ كل و احد ونحن أ و ل الناس نعم يرقب الانسان إ ن س نحن لا نملك لا ولا ا ك عروش ر ي و ل حكم الله لا ي ف ت لكن يخشى ا ل إ ن س ا ن على نفسه في التصرف مع الخلق ك ل م ة يقولها صنيعه يصنعها اي شيء يحدث معياره الظلم والاضطهاد إذلال لبني、نعم. آدم ه ولكن ا ذ ي ي ه ل وذلك قالوا إ ا ل ب ر ا م ك كان و ا في السجن كان يقول بعضهم لبعضهم ترى ا و ص ل ن ا إلى م ا قالوا والله إ ن ي لا اظنها دعوه مظلوم نمناها ع ن وعين الله لم تنم وهو يعلم بذلك وهو ي ع ل من بذلك م جرب الناس ح ا ل ه م يعني بعض الدول ا ل ع ر ب ي ة ع ر ف الله عنهم عن كم فيها من السجون من يعذب ليلا ن ه ا ر ولم يلتفت أ ص ل ا إ ل ى قضيته ويمكث على هذا ا ل حال عشرين ثلاثين سنه ة ا ن لا نريد يعني يعني مثل ولا هذا ر رحمة ان ل ل ل ه ك نطيل يرحمه يستجاب نريد سلم الله الله أنه له باب لا على قل أن ن المهم ب ب ر ك ة دعاء عيسى يصيبهم نغف دود في أ ق ف القفا ه م في ا نعم. موته نعم. رجل واحد يعني ق و ل ل الصلاة ي ه فرسة والسلام و فرسة على ز قتلى ع ن ي وقت واحد كله ف إ ذ ا ماتوا نزل عيسى بن مريم عليه السلام فضل الشيخ قبل النزول, من, النزول من, من جبل الطور ض بعض ويشربون ويأكلون كانوا يموتوا يعني يظهر يرى ذريته كثر أنهم إن من أحدهم ألفا قال العلماء لا حتى حتى لا إله يعني خلق لا يوصف ب ا ل ع د د والا لا يستطيعون فعل هذا إ ل ا ب ك ث ر ة فيدعو عليهم فلا يبقى بيت إ ل ا م ل أ ه نهمهم ونزههم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيدعو فإذا النبي عليه الحديث عيسى الذي عليه فإذا دعوا دعوا على عليهم يحصل وسلم والمؤمن دعوا صلى الله هذا أن يبعث الله جل وعلا بطير كعناق البخت يعني كسلام الجمل تحملهم استبقى ا ل فيرسل الله بدعاء عيسى ينزل مطرا ليس ل أ ه ل زرع ولا لاهل أ ه ل ضرع يعني ن إ م جاء ليغسل ما ليغسل ت ر ك و ما خ ف في في و يرمون ه قلناه ثم ما م البحار الحلقة ا ذلك ل بعد ض ي في الماضي عن قضية عيسى ة السبوع بن عن م ر ي م يقال ل ل أ ر ض أ خ ر ج ي بركتك و أ ن ض ج ي ثمرتك فبعدها يطيب العيش هذا ما كان من امر ياجوج أ م ا الشيخ أ ج وماجوج ج و و مذكر ل ل الرحمن يقول ع م ا ء سيدة ي إن أ م أ ج ج و يعني ا ن الآن م أ جوج يقول غريب ة من قولنا مغول ف ي ق و ل ي أ ج و ج ه م ا ل ت ت ر و م أ ج و ج ه مغول ا ل م و إ ن كان لهم خ ر و ج أ و ل و ه و خ ر و ج ه مزمن في زمن العباسيين علاجو بيد هولكو وعلاجو هولكو و هذا ما ل إ ل ي ه ا ل ط ا ه ب ن ع شو رحمه الله في ا ل ت ح د ي ر و ا ل تنوير و غ ر ي ب أ ن يميل مثل ه إ ل ى مثل هذا لكن ط ب ع احتجوا بانه سلم قال وين للعرب من شر قد اقترب, وين للعرب من شر قد قد اقترب لان العرب ت أ ذ و ا كثيرا من من هولاكو لكن ما قرأناه ما, قرأنا ما سمعناه قبل قليل ا ل أ ح ا د ي ث وذكرناه يخالف هذا كله فهم قبيلتان قد يكونون من المغول يعني بعضهم معنى ابناء لكن هؤلاء مموتهم هؤلاء وهؤلاء السد داخل السد لذلك قال بعضهم ما معنى ترك تركوا خارج السد خارج ما تركوا ترك خارج لكن ك ل م ة ترك في القاموس العلمي الشرعي ليست ل ل ا م ة ا ل ت ر ك ي ة الموجوده ة الآن ل نعم ن ك م لكنهم... نتكلم نحن عن ل ه ؤ الان ء ا م غ و و و ل ي ن ل ذ ي يسكنون شمال الصين, الصين وجنوب منغولية هؤلاء يميل, يميل من... من التي منها يأجوج نفس الأكثرون تكون وجنوب أنهم من منها نعم ومأجوج شمال هؤلاء القبائل إلى ف ت ح ن في هذا اللقاء نحن في هذا اللقاء زي ي ا م ش ه د نتواصل اردنا ان ن في هذه ا ل س ل س ل ة ا ل م ب ا ر ك ة حتى ننتهي ونرجو ا خ ت ر ا ان لا نستقبل اتصالاتكم نستقبل ن ف منكم ا ل م ع ذ ر ة ولكن الهدف منها الفائده ة مسألة فضل الشيخ لننتقل بعد ذلك الى الطروع الشمسي اولا اتركت بعد ز م يوم القيامة نعم يوم القيامة سلم و سيكون سألت حالة قال انت ان انه عن قضية كيف يقول الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة ي الان آدم أقم بعث ا ن ر انظر إ ل ى جواب آ د م الجواب المفترض أ ن يقول وما بعث النار نعم لكنه ربنا النار من وسعديك بعث مع نعم سعديك ما مصدر قال لبيك ربنا وسعديك والخير كله الأدب الله جل جلاله لفعلا لا الاستعمال بيديك هذا هذا يظهر يا رب منصوب في أ ي اعنتنا س ع ا د ة بعد س ع ا د ة واسعادا إ س ع د بعد ا إ ع ة بعد طاعة فيقولوا ما فيقول بعد ث النار قال تسعمائة نفسا للنار للنار كل ألف من وتسعين وتسعة و هذه للنار هذه ح للفين فيقول اسعاده ل صلى الله عليه ن ب ي و ل ذلك م قد شق ل ى ل قالوا يا رسول الله وأينا ذلك ل ص ح ح ا يا وأينا ا ب ة و قال أبشروا فإن مني أجوج وما تسعمائة أجوج أجوج وتسعين فإن ف مني ن س ومنكم واحد, واحد فكبروا فقال اني لارجو الله ل ان ل ج ة ثم قال, ثلث أهل الجنة ثم قال إن الله إني أرجو تكونوا شطر أهل اهل ل ن عظيم م بهذه الجنه المحمدية لكن قبلها به ا ل ا و ل ا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا、سلام. قال الله جل وعلا وسلم والسلام الناس آدم وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وترى بسكارة ولكن ع ذ الشمس ب ا ل ه د د شَدِدَ وَلَكِنَّ عذاب اللَّهِ ن عَذَابَ ع فضل الشيخ ل ا ش م خروج الشمس من مغربها ولكن قبل ذلك نريد أ ن نتكلم عن هذا الخلق العظيم التي نراها و م ش ا ه د ه ا ونستفيد منها ولكن نريد الحديث عنها نعم الشمس جرم عظيم لا يجهله أ ح د أ ذ ن الله لها أ ن تطلع على الناس كل يوم من المشرق وأذن يوم أن من الله لها أن تغرب كل يوم من المغرب كل تغرب فهي خلق م ص خ ر فتنت بها أ م م قبلنا فعبدوها كما عبدها الناس زمن إ ب ر ا ه ي م ولهذا قال هذا, هذا ر ب يريد أ ن يقارعهم ا ل ح ج ة فلما أ ف ل ت قال يا قوم إ ن ي بريء مما تشركون ي يسجدون وجدتها وقومها للشمس من دون, من دون الله للشمس من وعبدها أ م م غيرهم حتى ورد أ ن بعض العرب عبدوها وهي حتى عند من له في ا ل ت أ و ي ل والرؤى و ا ل أ ح ل ا م يرونها السلطان ا ل أ ع ظ م لما فيها من عظيم المنافع、نعم. للناس وتمدح ق القرآن د جاء ذكرها في القرآن كثيرا في و الله جل وعلا في درسه العليه ة واقسم ب ا لها هو الذي يسخرها وتمدح هو مسخر بأنه قال جل وقال ع ل والشمس ل ا م س تجري ت ر ل ه ذ ك تدرك وكل فلك تقدير القمر سابق وقال العزيز العليم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في النهار لها ولا للشمس أن يصبحون جل ذكره وعلا ا والقمر والنجوم مصخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ا ل له ل ش م بأمره س رب ا م ي ن و ق ل جل وعلا والشمس ع ل و ا وضحاها فهي خلق عظيم حتى العرب كانت تعرف هذا حتى في ثقافتها、نعم. يقول ا ل ن ا ب غ ة وهو ن ا ب غ ة ذبيان وهو ك ا ن م ش ر احد بشعري وهو أ أ ص ح ا ب المعلقات يقول يعتذر في يقولون القيس القيس يعني للصيد إذا طرب يعني عياذا تقول القواعد وهذا والأعشى والنابغة والأعشى لنعمان المنذر العرب الأدب الشعراء ثلاثة بالله أشعر أذنت تفرغ إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا امرؤ ركب طرب رهب امرؤ ركب بن طرب سكر والنابغه إ ذ ا خاف فخوفه يدعوه إلى الى ا ا فقال في أحد الملوك النعمان اعتذر ع ت ت ذ ر ر في له ألم مدح يمدح أحد أن الاعتذار ل ه أ ع ط ك كل ملك دونها يتذبذب فإنك شمس والملوك كواكب ثورة دونها ترى يتذبذب ل شمس إذا ط لم يبدو منهن يبدو كوكب ه ف يدلك على أن الثقافة وهذا حاصل في أن الشمس شيء عظيم فتنت بها أمم كما بينا على الثقافة حاصل الشمس لكن الله جل وعلا كما أن أن أمم أ فتنت وهذا بها ب خ خلق أن من خلق خلقه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ل ل هذا ا ل ي ي خلقهن إن كنتم إ ه هذا تابدون ما يتعلق بهذا الامر أ م ر ل ع ظ ي النبي صلى الله قال صلى عليه وسلم لأبي ذ أتدري ي العظيم أبا ذر أين تذهب ذر ش م س قال قلت الله ورسوله أ ل قال العرش فالسجود م من فإنها تذهب وتأتي تسجد تحت أ ع م العلم وأشرف、العبادات. وبعض أهل العبادات ع عنه ف الله و من تسبل العلم تسبل تسجد؟ يقول كيف تسجد؟ ا ل آ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسجد فوالله إ ن ه ا لا تسجد و نعم ج تسجد ه ل كيفية ن نسجد لكن نعلم أن ل ه ان كيفية كما أ لها ن تعبدنا ا السجود ا كيفية في ل ل ب ه بل كيفيه ل أحد س يسجد ج د لله الله يقول ولله يسجد من في السماوات والأرض طبعا و ر ك ا وظلالهم بالغدو والعصال فالكافر يأب أن يسجد هو بنفسه فيسجد ظله من حيث لا هو ظله بنفسه من يأب يسجد فيسجد يدري حيث أن لا فيسجد ظله م نعود حيث لا يدري لا وهذا م ن ى ق ل الله جل وعلا المأوى ظلالهم طوعا وكرها ا من غ و و ا للشمس ع ص ا نعود ل هذه هي الشمس في, في ثقافتنا وفي كونها من أ ع ظ م مخلوقاتنا فتح فضيلة في تحيرها الكتاب صالح الله الشيخ عواد المغامس إمام قباة المدينة المنورة طلوع الشمس من مغربها من خلال الكتاب والسنة عليكم طلوع وخطيب آية مسجد من بن من من خلال تحليل كتاب و ا ل س ن ة الله جل وعلا ما ذكر ا ل س ا ع ة قال فقد جاء أ ش ر ا ط ه ا وقال يوم ي أ ت ي بعض آ ي ا ت ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا هذه الله عليه مغربها ه فإذا يوم يأتي آيات تعين وسلم لا تقوم لم الشمس من مغربها. مغربها. فإذا طلعت من م فجاءت حتى تطلع طلعت بعض ربك ب الساعة السنة قال لا ر صلى غ فذلك يومئذ لا تنفع نفسا ا ي م ا ن ه ل م تكن آ م ن ت من قبل او كسبت في إ ي م ا ن أ خيرا فعلمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ربك الملك الجمهور على أن هذا المعنى من قول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك الشمس من مغربها فالشمس المقتدر هذا الله آيات العرش فسبحان تبهد يأتي تجري وتأتي إلى العرش فتسجد فتستأذن بعض عليه على وعلى طلوع قول جل إلى أن الذي لا يكون شيء إ ل ا ب أ م ر ه ف ي أ ذ ن ا ل ع ر ي الكبير لها ف إ ذ ا أ ذ ن الله جل وعلا بتغير العالم العلوي جاءت فسجدت فاستاذنت أ ذ ن ت ف ي ق ل لها اطلعي من حيث غربتي فتطلع على الناس من المغرب حيث غربتي من من ف إ ا ا رأى ل ا الصلاة والسلام س قل عليه م آ ن كل من عليها أ ي على ا ل أ ر ض فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها إلا قال إلا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حديث آ خ ر إ ن من قبل المغرب بابا عراضه سبعون عاما مفتوح يوم السماوات للتوبة وجل والأرض خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض لا يغلق عز حتى تطلع الشمس من مغربها إ ذ ن أ م د عظيم فتحه البارئ الكريم لعباده أ ن يعودوا طلعت اليه ا ختم على كل أحد ب ح ا ل ه ما معنى خ ت م الرحمن كما تعلم على على كل حاله الآن أحد سيد أبد و ي يروني أي ع ل الإخوة الفضلاء م من أن ن ر أحد ا ه مهما بلغ من الفجور نعم ولو كان أ ك ف ر ا ل ك ف ر ة لا يمكن أ ن يستبعد عقلا ولا نقلا أ ن يؤمن وارد أ ن ه يؤمن ولو ر أ ي ن ا فيمن هو في ظاهره أ ع ظ م الصالح يقتدى به ويثنى عليه أسأل الله نثبتنا وإياكم لا نستبعد عقلاً ولا نثبتنا وإياكم نقلاً هذا نستبعد أن يرتد, يرتد نعم يقع هذا إ ذ ا طلعت الشمس من مغربها طبع على, على قلب كل أ ح د المسلم مسلم والفاجر فاجرا فاجر. الكافر كافرا والمؤمن مؤمنا فلا هذا يقال سينتكس ولا هذا يقال س ي ؤ م ض يختم على كل احد على يعني يطبع ع ن ي ي على القلوب ي ط ب على ع أي شيء على ح ا ل ه التي كانت عليه يوم ي أ ت ي بعض آ ي ا ت ربك لا ينفع نفسا إ ي م ا ن ه ا لم تكن آ م ن ت من قبل أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خير خيرا هذا من تغير العالم العلوي نعم الملح لماذا أن مع هذه الآية؟ لقد عرف الحق وأراد أن يتبع نعم الملح كما قلتم هنا الإنسان أن الآن دل الشرع على أن الإنسان تغير يأتي لست الهتوف يتبع غرغرت العلوي الشيخ الآية الحقيقي عرف وأراد الشرع روحه السؤال الحق طبعا هذا السؤال والسؤال لقد دل على أبو هو هذه إذا لا تقبل منه توبه ة الجواب عن ذ ا ا هو لم ج و ا هذا ب عن ل ا لا تقبل منه ت و ب ة إ ذ ا غ ل غ ر ت روحه ل أ ن ه عاين الموت فالموت غيب وهو تعبد ب ا ل إ ي م ا ن بالغيب ف إ ذ ا ر أ ى ذلك الغيب أ ص ب ح هذا الغيب ليس غيبا أ ص ب ح م ع ا ي ن ة ف إ ذ ا أ ص ب ح م ع ا ي ن ة ف ا ل إ ي م ا ن به أ ص ل ا إ ي م ا ن ا ض ت ر ا ر ليس إ ي م ا ن اختيار、نعم. فلا يقبل يرد ل أ ن الابتلاء هنا ا ن ت ف ى وإذا ن ت فهو ى انتفى الابتلاء العمل الآن ا ل يعني عين لا عاين الموت فانتقل من عالم الغيب إ ل ى عالم ا ل م ع ا ي ن ة ف أ ص ب ح لا ب ت ل ا ء ه ذ ا ا ل ق ض ي ة نفسها تطبق على طلوع الشمس من مغربها فالشمس هي ظ ا ه ر ة بينه في العالم العلوي ف إ ذ ا طلعت من المغرب تبين لكل أ ح د م ع ا ي ن ة أ ن الغيب انتفى الآن أنت ترى الشمس من المغرب أنت من تأتي ترى فيؤمن فيصبح إ ي م ا ن ه إ ي م ا ن ا ض ط ر ا ر لا إ ي م ا ن ا خ ت ي ا ر كحال ا ل أ و ل الذي راى غرغره روحه وعاين الموت فهنا يصبح ا ن ت ف ى عالم الغيب ودخلنا في عالم ا ل م ع ا ي ن ة فتغير العالم العلوي بدء واذان وقرب لقيام ا ل س ا ع ة فلهذا لا يقبل الله جل وعلا هنا ت و ب ة التائب ة وظيفة العمر وكلنا بلا استثناء في حاجه الله ولا يمكن أ ن ي أ ن ف عنها أ ح د وتوبوا إ ل ى الله جميعا أ ي ه ا المؤمنون لعلكم تفلحون وبعض الصالحين ممن لقي الله ورؤي في منامه فسئل ماذا نفعك عند ربك قال والله لم ينفعني شيء ككثره ة الاستغفار الله ك ك ث ر ة الاستغفار ا ل ت و ب ة من أ ع ظ م ما يتقرب به العبد إ ل ى ربه والله ما يعني لا يمدح ذاته العليه إ ل ا بشيء عظيم م تمدح آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل وقد وعلا يتوب وهو التوبة هو التواب وإني يقبل فتلقى عباده عباده فتاب تاب صالحا جل على الذي عليه لغفار عن بأنه ربه إنه ث ثم الى غيرها من ا ل آ ي ا ت التي لا يمكن حصرها في مقام كهذا مما تدعو إ ل ى ا ل ت و ب ة مع ح ا د ي ث النبي صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم ونحن في ف س ح ة من أ م ر ي ن لم تغرغر الروح ولم تطلع الشمس من مغربها فمن الظلم ل أ ن ف س ن ا أ ن ندع ا ل ت و ب ة و ا ل إ ن س ا ن ينبغي عليه أ ن يسارع فيها و أ ن يكون له كل يوم محاسبه ة مع ن ف س حتى قبل أن يستغفر ل الله جل جلاله ق ي الله من ذنوبه ف إ ن كانت هناك مظالم للخلق يجب ردها、نعم. والتعجيل بردها طمعا في رحمه ة ا ل ل جل يوم الله ا يكون ا د ر م وإنما هي الحسنات تبقى إذا عذنت يبغي للحكام、نعم. والعلماء والسيئات وذوي إذا الحسنات عذنت الثراء هي يبغي تبقى أ ن يعينوا الناس على ترك المعاصي ومن أ ع ظ م وسائل ترك المعاصي、نعم. التي يعين بها الحكام والامراء أ م ر ء و ا ل ل ع ا والحكام ا ء ل م أ في المقام ا ل أ والعلماء ل و الناس على ترك المعاصي أمران أن لا يصد الناس عن سبيل الله أي لا الطاعة فلا نفتح لهم أبواب الشر والفساد هذا وجه. الوجه الثاني ما استطعت أن إذا كل ما استطعت على سبيل يشغلون لهم كل أن عن نفتح أن ترك بغير يصد أي وجه أ ن تحول بين المسلم وبين ا ل ح ا ج ة التي هي الفقر فقد حلت بينه وبين المعصيه ة فقد حلت ب ي ن وبين المعصية النبي صلى الله عليه وسلم وكنت النبي بن أطبقت ابنة أحبها المعصية عليه سيدة حديث الذين عليهم الصخرة الثاني لي يحب رحمن منهما إنه كانت النساء الله الثلاثة الصخرة ماذا قال قال اللهم إنه إنه ما يحب الرجال صلى عم ذكر كأشد ط ل ب ت ه ا في, في نفسها يعني رغبت فيها فقالت ي ه ا ف حتى تؤتيني ستين دينارا ل فجمعت ا ش ت ت ه ف فلما أ ع ط ي ت ه ا إ ي ا ه ا وجلس منها قالت له اتق الله الآن هي أول وافقت من أجل الحاجة لكن لما أول هي بها من المعصية في أجل الأمر حست لكن بقرب بدأت تلبس بها أدركها ودنو خشية الله وما في قلبها من خوف الله جل جلاله فامتنعت فالذي دفعها أ و ل إ ل ى أ ن توافق الفقر و ا ل ح ا ج ة فالفقر و ا ل ح ا ج ة عياذا بالله يدفعان الى المعصيه نعم. كما في حديث ا ل متصدق على غني و ز ا ن ي ة و ا ل ص سارق فقيل له في ق ض ي ة السارق、نعم. وغيره ك لعله واحد ل أن ل الا يعصي ه ه يعني ذ يعصي ر ت د السارق إذا, الزانية إذا عفت د ق على ا ز ن إ ذ الله عفت ن يعني تسرق مجدت إذا ا م ا لن ت ذ ب الباب إلى فإحنا الطرائق الفحشاء العاقل وهكذا هذا يعطي من رجاء لا ي جل عندما ص الله جلاله جل ل ك هذه ت ن ر في يعقلها العالمون إلا والمراد ل ا تخرج و وظيفة وإذا توقف ولكم ب مغربها ة العافية شيء أمين فضل العمر الشمس الله لنا اللهم ا طلعت كل أسأل ل من ش عندما ت خ الشمس من مغربها هناك من يقول ب أ ن الناس تخاف من هذا المشهد الكوني العظيم وهذا التغير الرهيب فيهربون إ ل ى المساجد كذلك كنص ذ ل ك ك موجود هذا كمنثور ع ق ا و ي ل للعلماء لكنه كنص شرعي له يفزع الناس لكن يطبع على قلب كل أ ح د فيصبح لا مفر هذا يجعل ا ل آ ي ة ا ل ث ا ل ث ة ق ر ي ب ة الخروج وهي خروج وما وصلنا تكون إليها أدراك الدابة الدابة وما أدراك ما الدابة وما أدراك وصلنا الدابة, إليها. وصلنا إليها. الدابة تكون بعد خروج ق ط و ع ش الشمس من مغربها ب ف ت ر ة يسيره و م ا ل د ا ب ة من اسمها ليست إ ن س ا ن ا لكن جاءت روايات عن بعض السلف أ ن ه ا تجمع أ ن و انواعا ع ع ا ي ي عينها عينها ي من كذا جلدها جلدها كذا ا ل ح ن لكن ا ت ص ب ب إ ث ت نستطيع أن نحتكم هذا إليه لا يعني يوجد شرعي نص أن ونقول إنه ك ذ الله ا جل وعلا قال واذا إ ذ وَقَعَ الْقَوْلُ القول يعني ع ا ل ب وقع إ ذ ا و القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون لا فقوله من ا ل أ ر ض على أ ن ه ا ليست خلقا م ت و ا ل د إ ن م ا شيء يعني يظهر ع ن ي ي ف ج أ ة وقيل إ ن تخرج عند ا ل وقيل ص ف ا تخرج من أ ج ي ا د وقيل غير ذلك لكن أ ي ا كان ا ل أ م ر هي دابه تخرج جاء في, حديثان في حديثين ضعيفين أ ن معها خاتم سليمان وعصا موسى, موسى وتسم الكافر بخاتم سليمان لكن كما قلت الحديثان ضعيفان لا الصعب نقول عليهما لكن الذي الناس على لورود كما ضعيفان تنهض يعني من أن إنهما صحيحان فنعتمد نثبته يقينا أنها بهما تسهم خراطيمهم حجة حديث صحيح في هذا لورود هذا في حديث صحيح. صحيح فتميز ما بين المؤمن والكافر ف إ ن قال قائل كيف تميز بين المؤمن والكافر فالكافر إ ذ ا ميزته أو لأن أحد يعود وهذا يتوب طلوع ويختم وسمته ولا وسمته المؤمن ربما هذا قلنا هذا منتفن. لماذا منتفن؟ لأن هذا بعد الشمس حاله فلا الذي بالإيمان فالذي الداب بالإيمان الذي الدابة بالإيمان الذي الدابة بالكفر على قلب كل على عليه له منتفن منتفن؟ من مغربية ختم يرتد بعد فيطبع نعم يسلم, يسلم قال ربنا واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم أ ن الناس كانوا ب آ ي ا ت ن ا لا يوقنون ق ن ن وبعض أهل التفسير ي و ل لما أعرض هذا الكافر هذا أعرض ع كلام الله خ ط مخاطبة ب الدواب خوطب مخاطبة الدواب م فيأتيه وهذا كله أيها ا ل من ا ر ك م أ ه و ا ل يوم القيامه ومن س ا كبارا وصغارا وتسيم الناس على خراطيمهم ه ذنوب ا كله ا ل أ ما اعتاده الناس ع ا س تخرج تطلع من المغرب الأرض كل يدل على والكونة من أن هذا ب د أ إ ل ى زوال ل أ ن الاضطراب يدل على أ ن ا ل أ م ر قرب إ ل ى نهايته وهذا يكون اضطراب في الأرض بس أرض اضطراب سفلي ثم اضطراب علوي كطلع الشمس المغربيه ثم خروج الداب خروج أ ج و ج ماجوج طلوع الشمس من مغربها خروج الذب آ ي ا ت عظام تنبئ عن قيام ا ل س ا ع ة بعد ذلك طبعا ل الشام خلق الله يأتي السويقتين من أرض الحبشة ي وريح يبقى يأتي ذي م من من ن تخرج شرار أرض وهذا حررناه في حديثنا عن المسجد الحرام、نعم. لكن نعيده اجمالا هو رجل ذعاهات ا لا حجرا حجرا لا هذا لأن ل دنو قيام الساعة يعني ليس ل الافتخار ولا حتى يبقى شرار خلق ل ل ا ثم يأمر الله ملكا عظيما جليلا اسمه إ س ر اسرافيل ف ي جبرايل ميكال ل الملائكة الأربعة العظام أحد إ ملك الموت هو قد أحنى جبهته وأصخى أذنه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ وهذا منذ ويتمر الأعوام أعلم تمر بالنفخ خلقه الله لا إله إلا الله عليه الدنيا السنوات كيف وهذا آلاف هو وأصخى جبهته ينتظر أذنه الله قد أحنى أن فينفخ فينفخ عليه ف ي أ م ر ه العزيز الجبار أ ن ينفخ فينفخ فيصعق ن ف ف خ ي من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض إ ل ا ان شاء الله شاء الله أ ع ل م بهذا الاستثناء ثم يبعث البعث يوما شهرا سنة يأمره الله أن ينفخ فينفخ فتخرج الأرواح من مستقرها إلى أجساد التي خرجت منها يوم بعد أربعين أجساد أن الأرواح شهرا فتخرج خرجت ينفخ فينفخ التي كانت سنة الناس ذلك الله إلى ا ل ذ يوم أخبر الله جل ع عنه ل فقال ا حقا فهذا ي و ا ل ب ح ث فيخرجون إ ل ى أ ر ض المحشر في مقام عظيم جليل بين يدي رب عظيم كريم يغضب ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله حتى يقول ا ل أ ن ب ي ا ء المصطفون والرسل المختارون نفسي نفسي ويكون وهناك يقوم هناك ذلك مقام الشفاعة وهناك بعد ذلك يقوم سوق ا ل ج ن ة والنار فسبحان الله الواحد القهار خ ر سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى. الشيخ فض ب التابة ل الحكمة أن نختم موضوع ما الحكمة من خ موضوع ما و ر ج هذا دورها فيه أثناء وجودها والمدة هل ورد في ذلك شيء؟ المدة لم يرد فيها فيما أعلم شيئا. الحكمة في خروجها هي أشبه ذلك واحد اثنين التي أثناء والمدة المدة لما شيئا الحكمة الأمر صدقان انصح رقم ورد يرد تقوم لم أعلم بمن في شيء؟ في يفصل ي ل ت ع ب نقول انتهى الامتحان عندما ينتهي, الامتحان ينتهي العمل、نعم. فلا يبقى بعد ذلك الا ا ل ش ه ا د ة فبخروج طلوع الشمس من مغربها انتهاء الامتحان والدابة تقول وأنت التي الناس كانت كذا كذا بالله انظر حاله يا ذنب الله من كان كافرا لكن ذنب هذه تسهم أنت من و يرى الشمس تطلع من المغرب لا يستطيع أ ن يؤمن ثم تسمه ا ل د ا ب ة ب أ ن ه كافر لا يستطيع أ ن يؤمن أ ي اي يقول الله حيل بينه الله وبينما شيء و ن أ ش ي أ ع ظ م من هذا、نعم. يدلك على عظيم قدره ة ا ل ل أعظم دليل على أن على دليل الله ق و ب بيد ا ل ل أن يرى. يرى الإيمان أطلع الإيمان من هذا يرىه وتأتيه تسمه ذلك حقا معايا الشمس المغرب الدابة يرى يرى يرى يعجز ومع أ ن يؤمن حتى يعلم يقينا أ ن القلوب بيد الله ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى ولو أ ن ن ا نزلنا إ ل ي ه م ا ل م ل ا ئ ك ة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ق ب ل ما كانوا ليؤمنوا الا أ ن يشاء الله يقول في تأتي الأيام فاليوم قد أبو وأعلم أنما سبر والهدى الله السفاهة أهلها لما الضلالة أعذر فأعجب أعذرهم به سبر حازم رحمه أنما كنت اقسام、الله. وكم يرى ا ل إ ن س ا ن من قوم、الله. ذوي عقول ر ا ج ح ة في أ م ر الدنيا يذكرون بالله فلا يذكرون ويرى اقواما كم ضعفت عقولهم في أ م ر الدنيا ف إ ذ ا ذكروا بالله ارتعدت فرائصهم و أ ق ب ل و ا على الله فسبحان من ا ل أ م ر كله、سبحان. بيديه الله نور السماوات والأرض كمشكات فيها مصباح مثل نوره نور الزجاجه م ص ب ا ح في ك أ ن ه ا كوكب دري يوقد من ش ج ر ة م ب ا ر ك ة ز ي ت و ن ة لا ش ر ق ي ة ولا غ ر ب ي ة يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار نور على نور كل هذا وصف البلغة الله لنوره من يشاء, من يشاء الله, منه يهدي الله لنوره من يشاء, من يشاء فمن ارتضاه الله وهو أرحم الراحمين الله قوله لنوره لنوره صلى في فمن يهدي يهدي وهو عليه من من أرحم وسلم أ ن يكون لجهنم حطبا لا يمكن أ ن تبكي عليه عين كما قال أ ن ب ي ا ء الله فكيف آ س ى على قوم كافرين و إ ن م ا المؤمن ي س أ ل الله في غدوه ورواحه وسجوده و إ ق ب ا ل ه على الله ومواطن إ ج ا ب ة الدعاء ان يقول اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى <تصفيق> اللهم, <تصفيق> اللهم اجعلني الحسنة لهم ممن منك、الحسن. لأن ربنا قال إن الذين سبقت قال إن عنها مبعدون لا يسمعون وهم ا ب ع د و ن لا فيما ا ج ت ه ت أ ن ف س ه م خالدون لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر فهذا من اعظم العطايا ومن كل ما ق ل ن ا ه آ ي ا ت لكن هذه ا ل آ ي ا ت لا تجدي لا تنفع صاحبها إن لم الله أن ينفع صاحبها فلهذا كل الأمر صاحبها صاحبها تنفع إن أن ينفع يرد حقيقته قائمه ة على على الإقبال ل ل ا على ا ل إ ق ب ا ل على الله أسأل اللهم أن يجعلنا ن يقبل عليه اللهم امين ل ل ه في هذه ا ل ف ت ر ة بعد أ ن تتضح ا ل ص و ر ة هل يرفع العمل ام ما زال المؤمن يركع ويسجد ويصلي يبقى ا ع ل عندما يعني يتغير نعم. فيبقى يركع ويصلي ويسجد حتى تقبض روحه فالله جل وعلا ما ختم له بهذا إ ل ا لعلمه جل وعلا أ ز ل ا أ ن هذا لن, لن يتبدل سيبقى ي ص ي ويصوم ويدعو كما علم الله جل وعلا من أ ن ب ي ا ئ ه ورسوله لما اختارهم أ ن ه م لن يتبدلوا كما ع م الله جل ع ل من أهل بدر عندما اختارهم وأخرجهم من بيوتهم دون غيرهم وعلم منهم دون لينصروا نبيه وعلم الله أزلا أن هؤلاء لن أهل أزلا الله هؤلاء بدر شرك يقع لن يقع منهم كفر نعم ق د يقع م ن ه م م ع اعملوا ص ي ي لكن لن ق ن شركون ه م ن منهم يقع كفر ر د ة ع م ل و ما شئتم فقد غفرت لكم لعلمه جل وعلا أ ز ل ا أ ن ه م لن ي أ ت و ا من الشرك ش ي ء وهذا من حفظ الله جل وعلا وذلك نحن نقول أنك تفرح يعني المؤمن يعني يفرح إذا الذي المؤمن يسلي الليل لأن أنك أكرمه نحن يعني بأن بعثه من تفرح يفرح قام مرقده في بعثه حتى يصلي ل وهو لا يراه أحد. انتفت يراه ا أحد الرياح انه أ ك ر م من أ ن يرد صلاتك ا ل ل ل ه أكبر أ ن ك أ ص ل ا أ ن ت ما قمت إ ل ا بحوله وهو ق م ت ل ق م ت له بحوله、نعم. وهو الذي جعلك تقوم بحوله فلأجل بتوفيقه بفضله ذلك سيقبل منك. وهو الذي يدلك على الطاعة الله أكبر. ويقبلها بفضل. ولولا الله منك أكبر برحمتي حلكنا وهو فضيلة اعزائي ل صالح ش ي خ بن و وخطيب منورة ا المغامس إمام قباب المدينة د مسجد ج ك عليكم م الله الله ا ا على ل هذه خير ر وفتح س ل ل وهذه ه ا ا م ف م وهذه المشاهدين ش ر ح أعزائي ا ل وصلنا و ي الى ك م إ ختام هذه ا ل ح ل ق ة كل هذه الحلقات م س ج ل ة على موقع ف ض ي ل ة الشيخ صالح بن عواد المغامس بعنوان الراسخون في العلم. نلقاكم في الأسبوع العلم الراسخون وحتى نستودعكم نلقاكم القادم ذلك الحين الله ورحمة في في والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته